الله إذا جلزلت الأرض جلزالا وأخرجت الأرض أثقالا وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله الله سبحان الله وله الحمد ربنا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 يا الله لمن حميدا. ربنا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 من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ الله كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ولم يكن له كهوا أحد الله, الله أكبر سيعة الله لمن حميد ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت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 في علانا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وأن ما أصابنا لم يكن ليصيأنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا ووفقنا للصالحات وجنبنا المنكرات وارزقنا خشيتك وحب المساكين واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اكتبنا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 ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبؤ لك بنعمتك علينا ونبؤ من ذنوبنا ونبؤ بالذنوب اغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب إلا أن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 طيب طفنا اللهم حقق لنا جميع ما تضمنته أسماؤك الحسنى وصفاتك من خير الدنيا والآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا ومناة أمورنا وعين بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وأعز به أوليائك.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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم للرأي السديد والقرار الرشيد يا ذا الجلال والإكرام اللهم احقم بهم جماء المسلمين في كل مكان وأصلح بهم أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الغمة اللهم ارجقهم الاجتماع على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة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 اللهم مقلب القلوب هدت قلوبنا على دينك اللهم مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا للجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي فماء أن عليك أنت كما أدنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على صاحب المقام المحمود والحوض المغرود واللواء المعقود وعلى آله وصحبه والتابعين تابعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. السلام عليكم ورحمة الله السلام تقليل برنامج على فكرة مع ماجد ايوب لعلكم استفدتم وشكرا لكم لك في رسولي فاتتك الحلقة؟ لا بس ادخل على قناتنا على اليوتيوب وتابع كل ما فاتك من برامج فواصل روموهات ومسابقات وتمتع بالبث المباشر اينما كنت